وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مثنى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وما ملكة أيمانكم ذلك أدنا أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتص فهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا وَبِالْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِم مَّا مَوَلَّوْهُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِم مَّا مَوَلَّوْهُ فَأَشْهِدُوا للذجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو, وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكن فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق نتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فله النصف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 ذلك الفوز العظيم ومن يع... وذلك الفوز أبدا يذهب <تصفيق> تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين سوره توبه چيه ادالك ودا هو الفوز العظيم اتيبون العابدون الحامدون او خراب لوك مي الله وهم يتل الله اور والکل فوزلتے بدلو ہوا تمہیں یاد ہے شتوونت ام تجہ تو یاری اگر پک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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظوهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإذا كرهتموهن فإذا كرهتموهن وعاشروهن بالمعروف يا أيها الذين أمروا لا يحل لكما ترث النساء كرها ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما تموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعشرهن بالمعروف ولا جناح عليكم فيما رضت شو نبي المعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ وَرِثْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ بناتكم وخواتكم وأمماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بين. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن وأبنائكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تلالوا المر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به وما من شيء فان الله به علم. من خير <تكلم> <تكلم> من خير شلون جايه هاي جاينا يا تلك الرساله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون خير, خير فإن الله أو. أو. أما أما في الله به عليم الذين ينفقون انفقوا ولا سيقول سوف فكر حتى جاهي سيقول آه. من, همی... آه من خیرین وفا علیکم اندم هم من شیء هم ما من شیء ناتو یات تو ربما یات من شی شائینی و تو ان ربما ہے او من هایی بلی مشهور فناوری یاد نیه گمیشی یهای چیه؟ من بیارنی؟ آه خوبیم این کلی من نه نه برمی‌دم مشابه این هست نگمه چیاب پیتی هست چه؟ بات ها سيقوله ويت تشيء سيقوله لن تنالوه أن سيقوله وبالش مشارد يقول إن الأمر كله لله آه آه إن الدين ااا ويكون الدين كله لله ويكون ويكون الدين لله فإن انتهى فلا هو دوانه سيقوله أن يعلمونيه أنا فنان. بالله، دي أمطار وانا كده يهوا وات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلاعل البر حتى توفقون مما تحبون وما توفقون من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفته من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بِتَمْرَاتٍ فَتْلُهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَن افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِمَا لَيْسَ لَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سبيل الله مَن آمَنَ تَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ من أمن به <تصفيق> عما الله مغافر عما تعمل يا أيها الذين آمَنُوا ان تطيعوا فَرِيقًا من الذين أُوتُوا الكتاب يردوكم بعد إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكيف تكفرون وأنتم تطعى عليكم آيات الله وفيكم رسوله <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ولا يرد يردك ولا أقعد بكم <تصفيق> <تصفيق> وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم ايات الله وانتم تطلع عليكم تنون وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن ياتصم بالله فقد هدي الى سرات مستقيم ام ان نبد دیم ام دیو و کیف تکفرون و آن توم توتلا الله بر تو نون. اگه پیشش تو الله رسوله بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هٰؤلئي قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكرن نعمة الله عليكم إذ كنتم عاد فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا بكمتم على شفاه فُرَّة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهددون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 تلك آيات الله نطلواه عليك بالحق ومن الله يرين ظلم لعالم وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور اگه بداب متشیه مشابه دادو صبرانیم ترايه ودودای وی صاریون فل خیرات باولایک مسالی سه مشابه واضح ایه مشابه من موسى سوري يونس او او او عن سبيل الله من به خیلی اشیا گو آرایف کلمی کم بهی این ومننا سنتو ايات ما بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكانوا خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولواكم الادبار ثم لا ينصرون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 ذلك بما عصوا وكانوا ياتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يستدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم المتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شئ وولاء أصحاب النارهم فيها خالدون مثلا ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل فيها صر أصابت حرثهم من ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون شیپ ادغام مشابه تو، و ما ذل مفهمم اللهم ولی کنن آن رو مات کرد، فکر اکثر نیست مثل مَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ في فيها اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ وَمَا أَصَابَهُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا الْخَاسِرِينَ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا, لا يعلونكم خبالة والدماء عنتم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالة والدماء عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات إنكم تمتاقلون ها هنا قد بين لكم الايات إن كنتم تاقين ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو اضوا عليكم الانام من الغيظ إذا يكسر زبون بيتك زبون زبون نغيري براك نون يكسر ما في المها زونه غرباجي بال200 طوالا يا كم كتي بيتي هو قل موت بغيبكم ان الله عليم بذات الصدور شلون بعدت يا بره هاي كرات تبوني ما کو أنا أخذتها لكي ترجمة إن ترجمة حسنات تسوقهم و يفرحون بها و إن تصبير وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أبداً لكي ترجمة نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك کارچ کی نبی دبان ہے تان بی میں چھوڑ جاتا ہوں رپکے دو سے زبان اگر رات بوده که رات تو رات نہ بو رو رکو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلوا الله وليهما وعى الله فليتوكل المؤمن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنتلين بلى إن تصبنوا وتدقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتتمعن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أنفال لأقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم قلب خائبين ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله والله غفور رحيم هم يبتعقيبهم ماذا يزهن إنكوا كوا كوا لا تستطيع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا عذابا واتقوا وتتقنوها لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتي الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين حديد الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولكن جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم ماجر العاملين يا جوهت النعم كل من بیا او یشیم ما سبکیه تیم ما فکر میکنی آیاتمون شر شر مزه نه نیسته؟ ایشی من همیشه امده گیر کنم من الان امتحان چقدر کورونا اودال ووگه؟ همیشه ما وطننا کوش مشته لاتی جاگه ما واد بیچاره قد خلت من قبلكم صنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان راقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعيذة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إيام ساسكم قرحوون فقد مس القوم قرحوون مثلهم وتلك الأيام نذابلها بين الناس وليعلم الله الذين آمن ويتخذ منكم شهدا الله لا يحب الظالمين وليمحس الله الذين آمنوا ومحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون المغتمن قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. <تصفيق> دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. وانك. الحمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقت لانقلبت ملاقا بكم ومن ينقلب على قبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت وما كان لنفس أن تؤمن قلياته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 وكأي من نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعوفهم وما استكانهم والله يحب الصابر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثب تقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب وحسن الثواب والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا تدوكم على أعقابكم فتن قلبو خاسرين إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتن قلبو خاسرين على أعقابكم فتن قلبو خاسرين بل الله مولاكم وهو خير النصير سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به سلطان ومعاهم نار وبئس مثوى الظالمين عليكم السلام انا انا <تصفيق> ولقد صدقكم الله وعده اذ تهوصونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم منهم ليبتليكم ولقد فانضم والله ذو فضل والله ذو فضل على المؤمنين فَذَٰلِكَ ولا نَوَالَتُهُمْ على أَحَدٍ والرسول وَالرَّسُولُ في فِي آخِرَاكُمْ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَمًّا مّغْمًا لَّكَي لَّا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِنْ صَلَّى بَعْدِ الْغَمِّ أمنة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إننا الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم, قل لو كنتم في ميودكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحف ما في قلوبكم والله والله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تصعر والله عليم بذات الصدور إن الذين تبلوا منكم يوم التقى الجمال إنما استزلهم الشيطان, وب... الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب نفض من حولك فعفانهم واستغفر لهم وشافرهم في العمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن صركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغْلُ وَمَن يَغْلُو الْيَاتِبِ مَا غَلَّ يُوم الْقِيَامَةِ ثُمَّ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وما كان لنبي أن يغلظ من يغلوا ليأتي بما غليوا القيامت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ الله كمن باء بصخة مِنَ الله ومعواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمال فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكمهم للكفر يومئذ أقربوا منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بالظالمين. تمارقس بحمى <تصفيق> <فنجمع وليم. تصفيق> الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وغطوا من ما قتلو. <مشترك> <الاسبكة. آه>. <مسؤال> وليعلم الذين. وليعلم الذين ولي عالم الذين نافقون وقيل لهم تعالى قاتل في سبيل الله ودفع قالوا لو نعلم قتلاً لَتَبَعْنَكُمْ هم للكفر يومئذ أقرؤ منهم للإيمان يقولون بيفواهم ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون مشابه طوب... والله اعلم... ما وترا كثيرا منهم يتغلق. وترا, من من. من. من <تلاق> وترا كثيرا منهم. نعم. تية وشاعة ايه. الله وانا وانا كان لكم. ترى كثيرا منهم. وصاري هنا في الخيرات. كان شيء شيء يا شبيه ابيه مش ايه. مش الو. سلام. هنا خبرين ايه? نه وقت نیاد تکی، اما دوام زنیم، ما برایم دیریو. نه وسپرت کنیش. این یه سفید بیبی. قالوا <تصفيق> كذلك ايمانهم بناء كانوا يكتمون اشهدا والله عليم بما كانوا يكتمون او كثير منهم, منهم يسارعون في الاثم في التشيع وانا قاعد في قلوب مراه فترى الذين في قلوب مراه يسارعون فيهم لا لا منهم بسم الله الرحمن الرحيم يا شيطان الرنيم اطفئ كلامك يا جوني اطفئ كلامك ها وامرنا مواني الذين قالوا ما قتلوا فَضَرَّعَ وَأَن نُنَذِيكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ولا أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا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 ما نمر لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر نظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذو عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلا من العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه من كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا من البينات والكتاب المرير قل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن نزحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى الكثيرا وإذا تصبدوا وتتقوا فإن ذلك من عزم العمر وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه دب... وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تبطمونه فنبذوه وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا بِهِ ثمن قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملق السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار لآيات لغل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار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 الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلهم وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجير من تحتها الأنهار لو قفّرنا عنهم سيّاتهم ولا أدخلنهم جنات من تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله مندهم فحسب الثواب لا يغرّنك تقلّم الذين كفروا في البلاد متى والقليل ثم معهم جهنم وبيس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم قاشئين لله لا يشتنون بآيات الله ثمنون قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا وضقوا الله لعلكم تفلقون أولونا في قلنا تبتقنا عوز من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها صبا یادتان دارید بیکاری विवेक مست لحضرها بها على الرسول اللهم امين بيقولوا ده وكانوا عايشين مؤمنه كروني أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَكْرِيمًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً يكبروا فمن كان غنياً فلي ومن كان غنياً فليسافف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليه مالهم فأشدوا عليهم بالكافر الله شهيداً فإذا كان غنيا فليسع فيه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت منه مبوى لهم فأشهد عليهم وكفى بالله عسيبا للرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب بما ترك الوالدان والأقربون بما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تعول القرب واليتمى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً وَاضْعَافًا خَافُوا عليهم فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَذْكَرَ جَكْسِي جَكْسِي أَوْصَى أَن نُعْطِيَ رَجُلًا نِصْفَ الْأَوْرَثِ وَقَالَ رَبَّنَا وَأَعْطِ لَنَا فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَكُنَّ النِّسَاءُ خُصُوصَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا كان له لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن كان له إخوة فلأمه الصلص من بعد وَصِيَّةٍ يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناءكم لا تدرون أي أقرب لكم نفع فريزة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وسية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمل مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث لالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلق واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع لها ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا, خالدا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والذي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذين يأتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأعرض فإن تبا فإن تبا وأصلحها فوالذين يأتينها حشر من نساءكم فشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكهن في البيوت حتى الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذين يأتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلحها فأعرض عنهما إن الله كان طولا رحيما إنما التَّوْبَةُ على الله للذين يَعْمَلُونَ السوء بِجَهَالَةٍ ثم يتوبون من قريب فأولا يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما هذا هو نماته جزيزياني إنما التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون الصوم بجهالة ثم يتركون من القريب فولئك يطون الله وليهم وكان الله وليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن ولا قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفر ولئك أنت لهم عذابا من يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم من ترثوا النساء كورثتم ولا تعزلوهن لتذهبوا بما اتيتموهن الا ان ياتين بما فات نساءهن مطيعات بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن ردتم استبدال زوج ما كان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثم مبينا وكيف, وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاق غليظا ولتنكر ملكها أبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا ما عكم وها تكم وبناكم وخواوااتكم وعمماكم وخلاتكم ووبات الخ وبناات الخت وماها تكم اللات ضعناكم خواوااتكم من الضاح وها في فجوركم من نسائكم اللات فلا جناح عليكم ابنائكم الذين من وأن تجمعوا بين إلا ما قد إلا الله كان غفورا رحيما